إن تمسسكم حسنة تنسوه وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط